بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحقه كذبت ثمود عاد بالقارعه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 وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابيه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية فأما من يا كتابه بيمينه فيقولها امقراؤ كتابيه فيقولها أم كتابية إني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولمدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه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 قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم سال سائل بعذاب واقع